وإن أسكت أعلق وكنا قد انتهينا في الشرح إلى حديث مرأة الثالثة عن زوجها وذكرنا أنه وقع في كلامها من الفوائد العلمية والقواعد الشرعية أن حذف المعمول أو حذف المفعول كما يقول أهل أهل العلم يدل على العموم بخلاف ما إذا لو ذكر فإن الكلام يقيد به فإن الكلام يقيد به قالت المرأة إن أنطق أطلق وحذفت المفعول فلم تبين نوع ما نطقت به أو ما تنطق به وذهبنا إلى أن هذا يدل على العموم والمعنى أنها إذا نطقت بأي كلام فإن زوجها يطلقها ضربنا الأمثلة في مجلس أمس واليوم أتكلم عن مسألة جليلة معلقة أيضا بهذا الموضوع وهي مسألة رؤية الله عز وجل رؤية الله عز وجل فإن الناس انقسموا في رؤية الله عز وجل في الآخرة والدنيا إلى أقسام كثيرة منها من هو على الهدى ومنها من هو على الضلالة والنزاع المشهور بين الفرق في رؤية الله عز وجل في الآخرة هل يرى الناس ربهم؟ هل يراه المؤمنون؟ أم يراه الكافرون؟ أم لا يراه أحد؟ فذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرة وغيرهم إلى أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة وكلام الأشعرة يدور على هذا المعنى فأنهم يقولون يرى لكن لا في جهة فيعودون إلى هذا المعنى فطوائف كثيرة من بني آدم أنكرت هذه الرؤية لأن المرء عندهم يكون جس والله منزه عن هذا فلذا يقولون الله عز وجل لا يراه أحد في الآخرة لا يراه لا المؤمنون ولا يراه الكافرون وأما أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون مطبقون على هذه المسألة الجليلة وهي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في عرصات القيامة ويرونه في الجنة يتنعمون بهذه الرؤية وليهل السنة أدلة وليهل البدع شبهات فمن أدلة أهل السنة والجماعة قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة ووجه الدلالة فيها من وجوه الأول قوله تبارك وتعالى إلى ربها ناظرة فعد الفعل بحرف الجر إلى الذي يدل على الرؤيا بالبصر وثانيا قوله تبارك وتعالى وجوه والوجوه إنما ترى بالعين من العلم ورؤية البصيرة فإنها بالقلب لكن الوجه يرى بالعين والقلب يرى بالبصيرة فلما قال وجوه ناظرة علمنا أن الوجوه ترى ربها عز وجل وأهل البدع يتأولون هذه الآية وهذه هي الشبهات وهذا باب مهم ودرس نافع فما من أحد يتكلم بالهدى أو بالباطل إلا ومعه ما يؤيد به كلامه فلا تظنن أن أهل الباطل ما معهم شيء لكن لا بد أن يكون مع المبطل كلام لكن المرأة إذا تأمل كلام أهل الحق ازداد يقينه فيه وإذا تأمل كلام أهل الباطل ازداد علمه ببطلانه فإن كلام الله عز وجل عليه نور وكلام الباطل مررم كله فهم يقولون النظر هنا بمعنى الانتظار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة فناظرة هنا بمعنى منتظرة طيب ماذا ينتظرون يوم القيامة يقولون ينتظرون ثواب الله عز وجل فالناس يوم القيامة هذه الوجوه لا تنظر إلى ربها ولكن تنتظر ثواب ربها وما الدليل على هذا الدليل قول الله عز وجل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فناظرة أي منتظرة إني مرسلة إليهم بهدية أي فمنتظرة بما يرجع المرسلون أي بأي رد يرجعون به وهذا يعود بنا إلى قاعدة ذكرناه في أول الشرح وهي أن السياق يبين المعاني فالنظر هذا الفعل نظر أحيانا لا يكون له متعلّة يعني قل نظرا فقط واحيانا يتعدى بحرف جر يختلف يقال نظر الى واحيانا يكون حرف الجر في نظر في فما الذي يفعله اهل البدع يجعلون كل هذه السياقات المختلفه بمعنى واحد لكن أهل العلم يجعلون لكل سياق معنا وهذا هو الذي تدل عليه اللغة العربية فمثلا الفعل رغب إذا عديته بحرف الجر في كان معناه أحب رغب المرء في كذا أي أحبه وإذا عديته بحرف الجر عنه رغب عن أي كره بل الذي غير المعنى حرف المتعلق حرف الجر اختلف السياق فاختلف المعنى فنظر إذا لم تتعدى بحرف الجر فهي تدل على الانتظار كما في هذه الآية كما في قول الله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم هل ينظرون ما معناها يعني هل ينتظرون إلا الساعة وكذا في قوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل فأنت ترى هل هنا تعذى بماذا هنا في حرف جر فهنا الفعل مجرد عن حروف الجر فنظر هنا معناه انتظر والسياق واضح فهل ينظرون الا الساعة أن تاتيهم اي فهل ينتظرون الا الساعه ان فقد جاء اشراطها وكذا في الايه الثانيه فهل ينظرون الا سنة الأولين وهي اهلاك الله عز وجل للمكذبين فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل فهنا نظر أي انتظر كما في سياق الآية التي يحتج بها اهل البدع فناظرة بما لم يقل فناظرة إلى ولم يقل فناظرة في بل قال فناظرة فالنظر هنا بمعنى الانتظار لكن في الآيات الأخرى إذا تعدى بحرف الجر في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إذا تعدى الفعل بحرف الجر في كان المراد نظر الاعتبار والتفكر كما في قوله تعالى في قصة في إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعني نظر في النجوم نظر مفكر ليس هو مجرد النظر أن يبصر ويقول هذا نجم بل يقلب عينيه ووجهه في النجوم كأنه يفكر فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيب فهل يستطيع أحد أن يقول معنى نظر فيه هنا يعني انتظر فنظر في النجوم أي انتظر في النجوم ماذا ينتظر من النجوم فالسياغ يحدد ويبين المعنى المراد بخلاف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهنا نظر إلى وهنا نظر في وهنا نظر بغير حرف فمدام السياقات مختلفة إذن المعاني المعاني مختلفة فنظر إذا لم تتعدى بحرف جر فمعناها ماذا معناها ينتظر إذا تعدد بحرف جر في فمعناها يعني يفكر ويتبصر ويعتبر لأن قول الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي تفكروا واعتبروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أما وجوه يومئذ الناظرة نظر إلى عند جميع بني آدم معناها رأى وأبصر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما جاءه رجل من الأنصار وقال إني خطبت مرأة من الأنصار قال هل لا نظرت إليها فنظر إلى معناه ماذا يعني هل لا رأيت هل لا أبصرت فإن في أعين الأنصار شيئا إبقى نظر إلى معناها ماذا معناها أبصر معناها رأى بعينيه كما في الصحيح لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوه نظر إلى أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الراوي نظر إلى أحد ما معناها؟ يعني أبصر جبل أخر نظر مشاهدة ونظر رؤيا بالعين هذا هو معنى الكلام الذي يفهمه كل أحد ولذلك ذكر الله عز وجل الوجه والوجه لا يكون إلا في نظر ماذا؟ إلا في نظر العين الذي هو المشاهدة والابصار. بخلاف القلب وثانين قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة فكسى الوجوه نضرة وهذا لا يكون إلا من رؤية ما يسر فإذا نظر الناس إلى ربهم وهذا أكبر نعيم لهم كسى الوجوه نضرة لكن لو قلنا نظرة أي فإن المنتظر قلق لا يكون وجهه نظرا لأنه قلق وعليه توتر إذا انتظر المرء أي شيء لا ترى على وجهه نظر إنما ترى على وجهه شحوبا وقلقا واضطرابا بخلاف الذي ينظر إلى ما يسره ترى على وجهه إشراقا وجمالا وبهاءا ونورا فهذه كلها من أدلة أهل السنة والسياق واضح بيّن ولكن هذه شبهات أهل البدع فأهل الصنة عندهم نصوص واضحة جليلة أهل البدع عندهم شبهات كما في موضوع الخروج على الحاكم أهل الصنة عندهم أدلة واضحة جليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام سترون بعد أثارة وأمورا تنكرونها فاصغروا فكلام واضح محكم وفي الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان وصف النبي بعض الأمراء فقال دعاة على أبواب جهامنا من أجابهم إليها قذفوه فيها ثم قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه أهل البدع ماذا عندهم خروج الحسين خروج الحجاج هذه كلها شبهات أما أهل السنة عندهم أدلة واضح فعندهم في مسألة هذه الرؤية كلام واضح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلام واضح بين جليل دل على ثبوت الرؤية بكلام فصل وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجمع الآية والحديث وهذا الحديث متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فقوله نظر إلى القمر ما معنى نظر إلى القمر أي أبصر فهذا شرح لقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام سكرون ربكم ما معناه أي ستبصرونه ستعاينونه بالأبصار فهذا كلام واضح فصل أما ماذا عند أهل البدع شبهات فهذه نصوص جليلة وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة للذين أحسنوا الحسن والحسنة هي الجنة وزيادة ما هي الزيادة على الجنة في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النظر إلى وجه الله فهذا كلام محكم جليل الجنة وزيادة الجنة المطعم والمشرب والملبس وكل نعيم ما هو الزيادة؟ رؤية الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها بكلام واضح فقال النظر إلى الله عز وجل ولهذا أهل السنة يقولون من قال الله لا يرى في الآخرة فهو كافر لوضوح الآيات فهذا رجل يكذب ربه ويكذب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما محل حديث أم ذر من هذا الباب الجليل هو استعمال القاعدة آنفة الذكر وهو أن نقول إن حذف المعمول يدل على ماذا يدل على العموم فقد استدللنا بالآيات السابقة أن الله عز وجل ينظر إليه إذن النظر يكون إلى الله بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد فسر الزيادة فقال أن نظر إلى الله أو أن نظر إلى وجه الله عز وجل قال الله عز وجل وأرجو أن تتأمل السياق إن الأرائي في نعيم على الأرائك ينظرون ينظرون إلى من؟ المفعول هنا مذكور؟ فحزف المفعول يدل على ماذا يدل على العموم فيدخل في هذا النظر النظر إلى وجه الله عز وجل فحزف المفعول يدل على العموم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ولم يذكر الله عز وجل ما ينظرون إليه فهذا يدل على ماذا على العموم وإذا تبين لنا بالآيات السابقة أن الله له وجه ينظر إليه فهذا داخل في العموم ولهذا قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة معين والنظرة إنما تكون لمن تكون للوجه إذا نظر إلى الله عز وجل فانظر كيف شرحت الآية هذه الآية هذه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهنا على الأراءت ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم لماذا نرى النظرة في الوجه هنا لأنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل فهنا حزف المفعول يدل على ماذا لم يقل ينظرون إلى النساء الحور العين ولم يقل ينظرون إلى الله ولم يقل ينظرون إلى الطيور ولا إلى الفواكه حذف المعمول فهذا يدل على عموم النظر فهو على الأرائف تارة ينظرون إلى أهل النار يعذبون وتارة ينظرون إلى الولدان المخلدون وتارة ينظرون إلى المطعم والمشرب إلى الأنهار وتارة ينظرون إلى من إلى الله عز وجل فحذف المفعول يدل على العموم بل أكد هذا قوله تبارك وتعالى بعدما ذكر النظر قال تعرف في وجوههم نظرة نعيم والمعنى أهل الجنة إذا جلسوا على الأرائك فنظروا إلى شيء لم يذكره الله عز وجل كسيت وجوههم نظرة نعيم ترى ما هو هذا الذي يكسل وجوه نظرة هو الله عز وجل كما في الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذا في قوله تبارك تعالى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أيضا حزف المفعول هنا ولم يبين إلى ما ينظرون فهذا يدل على العموم أن ينظرون إلى كل ما يصلح أن ينظر إليه فإذا كان الله عز وجل ينظر إليه إذن ينظرون إلى الله وتارث ينظرون إلى الولدان وتارة ينظرون إلى الأنهار وتارة ينظرون إلى الكفار والله عز وجل ينظر إليه أهل الجنة على اختلاف درجاتهم وهذا الحقيقة باب جليل فمن الناس من يرى ربه بكرة وعشية ومن الناس من يرى ربه مرة كل جمعة فالنظر إلى الله عز وجل ليس هكذا مباحا لكل أحد ولكنه على قدر العمل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر حديث الرؤية فإن استطاعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طروع الشمس وقبل غروبها ففعلوا فقال أهل العلم إشارة إلى أن من الناس من يرى ربه بكرة وعشية وهذا أجل نعيم يكون في الجنة فانظر أيها الإخوة كم بين من ينظر إلى الطعام والشراب وبين من ينظر إلى وجه الله عز وجل فليس في الدنيا ولا في الآخرة ألذ من هذا وأطير فالله عز وجل إذا أنعم على أهل الجنة بكل النعم جعل الغاية التي لا تدرك هي رؤية وجهه فإذا كشف الحجاب يمتع بعض عباده بالنظر إليه كل يوم وبعضهم لا يراه إلا كل جمعة وهذا بحسب الدرجات بل حتى درجات الناس في النظر إلى ربهم يختلفون فمن الناس من هو على كثبان المس ومنهم من على منابر من ذهب ومنهم من هو على منابر من فضة ومنهم من هو على منابر من نور فرؤية الله عز وجل معلقة بالعمل فهذه تذكرة لنفسي ولإخواني أن يجد المرء في العمل وأن يصفر على ما يصيبه من البلاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فمن تبع شهوته من رجل أو امرأة كان مصيره إلى النار ومن صغر على مر البلاء كان مصيره النظر إلى وجه الله عز وجل أهل البدعي لهم شبهات أخرى ألا أخلي الموضوع من ذكرها إلى عليها وهو أنهم يحتجون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يقولون هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة لا تدركه الأبصار أي لا تراه وأهل العلم في هذه الآية لهم وجوه ثلاثة في الرد الوجه الأول يروى عن عكرمة وعن عطية العوف وعن ابن عباس لكن في سنده مقال واختاره جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم وهو أن الإدراك ليس هو الرؤية ولكنه الإحاطة الإدراك هو الاحاطه بخلاف الرؤية وقال عكرمة لرجل سأله عن هذه الآية أترى السماء قال نعم قال أتراها كلها قال لا أراد أن يبين له عكرمة فرق بين النظر وفرق بين الادراك. فأنت ترى السماء لكن لا تدركها فالإدراك هو الإحاطة بالمرء من جميع وجوهه يعني أنت الآن هل ترى ما في يدي هل تدركه يدركه البصر أن يحيط به من جميع جوانبه لكنك إذا نظرت إلى السماء تراها ولكن لا يتسع بصره لإحاطه بجميع بأقطار السماء جميعها فأنت ترى السماء لكن لا تدركها فيقولون الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه الأبصار فالإدراك غير الرؤية غير النظر الإدراك هو الإحاطة بالشيء هو الإحاطة فالله عز وجل لا تحيط به الأبصار لعظمته وإن كانت تراه والمعنى الثاني القول الثاني في الآية هو يروى عشة رضي الله عنها وهو اختياره جماعة من السلف الكبار كعثمان بن سعيد الدانبي أن الإدراك هو ولكن هذا عن الدنيا السياق هنا عن الدنيا وليس عن الآخرة والمعنى لا تدرك الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة وقالت عائشة رضي الله عنها لمسروق من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريتة لأن الله يقول لا تدركه الأبصار فعيشت احتجت بالآية على نفي الرؤية لكن نفت رؤية الدنيا بخلاف رؤية الآخرة فمعنى الآية لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار ولكن متى لا تراه الأبصار في الدنيا والسياق يبين هذا المعنى فإن الله عز وجل يقول ذلك الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل طيب هذا الرب خالق كل شيء الذي يطلب مننا العبادة هل يمكن أن يرى في الدنيا أن نراه كما طلب بني إسرائيل من موسى أن يروا ربهم وكما طلب موسى من ربه أن يراه فأجاب الله عن هذا بقوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار في هذه الدنيا يبقى المعنى الاول لا تدركه معناه المعنى الاول لا تحيط به الأبصار تراه ولكن لا تحيط به وهذا كما ذكرنا اختيار جماعه من السلف القول الثاني أن الرؤيه الادراك هو الرؤيه ولكن المنفي هنا رؤيه من او اي وقت رؤيه مات رؤيه الدنيا وسياق الايات يدل على هذا فالرسل يقولون للناس ذلك الله ربكم خالقوا كل شيء فاعبدوه طيب هذا الرب؟ وهل يمكن أن نراه؟ فقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا تدركه أبصار أهل الدنيا من الذي وضح هذا المعنى اختياره عائشة فعائشة مسلمة صحابية جليلة أعلم أعلم الناس بكلام الله عز وجل ثم هي عربية أفهم لمعاني الكلام فنفت الرؤية بهذه الآية إذن عائشة ما فصرتها بالإحاطة بل استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية لكن نفت ماذا رؤية النبي لربه في الدنيا وقد اختار جماعة من الكبار هذا المعنى لقول عائشة رضي الله عنه وهذا أدق من الوجه الأول القول الثالث أن هذه الآية لا تعارض الأخرى بل هي من المتشابه الذي يكل أمره إلى الله عز وجل وهذا هو اختيار الإمام أحمد فالإمام أحمد في مناظراته للجهمية سألوه عن هذه الآية فأجاب بجواب يقطع الخص تقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف معنى لا تدركه الأبصار وقال سترون ربكم فالإمام أحمد يريد أن يقول الذي أنزلت عليه الآية هو الذي قال سترون ربكم إذن هذه الآية ولو لم نعلم معناها لا تعارض الرؤية لأن الذي نزلت عليه قال سترون ربكم فلا يمكن أن تكون هذه الآية دالة على ما في الرؤية لأن أعرف الناس بها أثبت رؤية المؤمنين لربهم وهذا جواب سديد من الإمام أحمد يصلح في باب المناظرات قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف معنى لا تدركه الأبصار وقال سترون ربكم إذن هذه الآية لا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام سترون ربكم إذن الوجوه عند أهل السنة كل جماعة في الرد على هذه الآية كم وجه من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن الإدراك هو الإحاطة وفرق بين النظر وبين الادراك. فليس كل ما تراه تحيط به والقول الثاني أن الإدراك هو الرؤية نفسها ولكن المنفي هنا رؤية الله في الدنيا والقول الثالث السقوط عن هذه الآية وأن هذه الآية لا تعارض رؤية الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع تمام علمه بمعنى الآية أثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيام هناك آية أخرى يستدلون بها وهي قول الله عز وجل إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فيقولون لو كانت رؤية الله عز وجل جائزة ما عذب هؤلاء الذين طلبوها وقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظروا وطبعا هذه الآية واضح الجواب عليها فبنوا إسرائيل لم يسألوا موسى عليه السلام رؤية الله في الآخرة وإنما سألوا رؤية الله في الدنيا على سبيل التعنت وجعلها شرطا في الإيمان لن نؤمن حتى نرى من خلاف أصحاب النبي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا فقال سترون ربكم فالصحابة سألوا نبيهم عن رؤية الله في الآخرة فأجابهم بجواب معلوم سترون ربكم أما أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا على سبيل التعنت وجعلها شرط في الإيمان لن نؤمن حتى نرى أيمته يعني حتى نرى في الدنيا لن نؤمن حتى نرى فأخذتهم الصعقة لماذا لأنهم أولا اشترطوا هذا شرط في الإيمان وتعنتوا والثانين سألوا ما لا يمكن أن يقع ولذلك موسى عليه السلام لما سأل الرؤية في الدنيا لم تأخذه الصاعقة ما هو السبب أنه لم يجعل شرطا للإيمان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليك لم يجعل هذه الرؤية شرطا في الإيمان بالله ولكن لما استأنس بالكلام بالكلام أحب أن يستأنس فلما كانت رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة لعدم قدرة العباد عليها فالله عز وجل أجابه بجواب آخر بخلاف جوابه لقوم قال لم تراني أي الآن أي بهذه الصفة ولم يقل لن أرى وفرق كبير بين الجوابين فمثلا هذا الذي في يدي ما هو ما هو هذا قلم لو قال لي أحدكم ايتيني هذا القلم لآكله فبماذا أجيب أقول لن تأكله أم أقول لا يؤكل أقول لا يؤكل لكن بخلاف ما لو كان معي مثلا قطعة من اللح وقال أعطينيها أقول له ماذا لن لن يعني هي تصبح للأكل لكنك لن تأكلها إما الآن وإما أبدا لخصومة بيني وبينك فموسى عليه السلام لما قال لا أرني أنظر لو كان لا يرى لقال لا أرى كما تقول عن القلم لا يؤكل لكنه قال لن تراني أي أنت الآن لهذه الصفة لا تراني وإن كنت أصبح للرؤية واضح والله غير واضح ففرق بين لم ترى وبين لا أرى فموسى عليه السلام سأل الرؤية في الدنيا وبنوا إسرائيل سأل الرؤية في الدنيا متعنتين وجعلوها شرطا فعوقبوا لكن موسى لم يعاقب عليه السلام ولكن أجيب بجواب يبين له المراد لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل لو كان الله لا يرى لماذا تجلى للجبل وكيف تجلى فتجليه للجبل دليل آخر على جواز الرؤية فإذا كان يمكن أن يظهر للجبل فكيف لا يبدو لعباده المؤمنين يوم القيامة فتجنى الله للجبل دليل على جواز الرؤية وأن الله عز وجل يرى لا كما يدعيه أهل الوافر وثانيا إن كل شيء موجود يصح أن يرى أما الذي لا يرى فهو المعدوم أما كل ما له وجود يصح أن يرى والله عز وجل موجود بل هو أعظم موجوده فإذا قيل لا يرى فكأنك جعلته بمثابة المعدوم فهو الذي لا يرى أما كل موجود فيصح أن يرى أو يصبح أن يرى فهذه أجوبة اختلفت لاختلاف السؤال فالآية التي احتجوا بها حجة عليه. لأن أصحاب موسى يقولون لن نؤمن لك فهذا شرق حتى نرى الله أي في الدنيا جهرة فأخطأوا مرتين فعوقبوا ولكن أصحاب محمد هل نرى ربنا يوم القيامة فقال سترون ربكم وكذلك أبو رزين سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أكلنا يرى ربه يوم القيامة مخلياً به فلما كان السؤال صحيحا. جاء الجواب أصح أكلنا يرى ربه يوم القيامة مخليا به فلو سأل أصحاب موسى مثل هذا السؤال لأجيب بمثل هذا الجواب وأما احتجاج بقصة موسى فهي دليل على الرؤية لأن موسى عليه السلام وهو أعلم بالله من أن يسأل ما لا يجوز له فحيث سأل الرؤية دل على جوازها ولكنه سألها في الدنيا والله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا بالبصر ولهذا أجيب بمثل هذا الجواب وبين لموسى كيف أنه لا يمكن أن يراه إذ الجبل أقوى من موسى عليه السلام بمراحل كثيرة كبيرة ولا يستطيع أن يتحمل الجبل أن يتجل الله له فكيف يتحمل موسى أن يتجلى الله له لكن يوم القيامة تبدل الناس ويبقى هناك قوة في الأبصار وقوة في الأبدان ولذا يقف الناس خمسين ألف سنة تحت الشمس لا يحترقون ولا يموتون لتغير الأبدان بخلاف الدنيا الإنسان لا يتحمل تحت الشمس ساعة أما في الآخرة والمرء عارم يقف تحت الشمس وهي بمقدار الميل فوق رأسه يقف خمسين ألف سنة لا يموت منه لماذا؟ لأن الأبدان تغيرت والله يقول بمجرد دخول الإنسان القبر فبصرك اليوم حديد فإذا تغيرت الأبدان التي أعدت للبقاء استطاعت أن تنظر إلى وجه الله عز وجل فهذا ملخص مختصر في رؤية الله عز وجل أخذنا من حديث أم زر دليلا قل ما يعرج عليه أهل العلم لكنه مبسوط في مواضعه وموجود في مظانه فنحن إذا أردنا أن نسوق أدلة أهل السنة والجماعة على الرؤية نجعل من جملة هذه الأدلة قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون طيب أين في الآية النظر إلى وجه الله عز وجل فالجواب أن المعمول هنا محذوف وعذف المفعول يدل على العموم فالله عز وجل داخل في هذه الرؤية وداخل في هذا النظر وقوله تبارك وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ايضا هذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثباتهم لرؤية الله عز وجل في الآخرة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك